وَلَنَّ مَن بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى آتَيْنَاهُ حُكْمَهُ وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكفه موسى فقضى عليه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 قال رب بما أنعمت علي فلم أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي اشتنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي منك موسى فلن ما ان اراد ان يرتش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى ات اريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ثم تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد ان تكون من المصلحين وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى وقال يا موسى ان الَّذِينَ لَا يَهْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَخُرْجْ إِنِّي ذَكَرٌ مِنَ النَّاصِحِينَ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ